بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الانعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد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 ولا تعاونوا على الاثم والعدوان واتقوا الله ان الله شديد العقاب حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اوهل لغير الله به والمنخنقه والموقوزه والمترديه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 إذا اتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين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 وَإِن كُنْتُمْ مَرْضَاءٌ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَا مَسْتُمُ نِسَاءٌ أَوْ لَا مَسْتُمُ فلم تجدوا ماءا فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من ما يريد الله ليجعل عليكم من أرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون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 ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منه مثني عشر نقيبا وقال الله إني ماكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا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 فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا انا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة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 ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات وَالْأَرْضِ وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير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 فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتا أعدزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين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 بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومعيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله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 واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فَيُنَبِّئُكُمْ بما كنتم فيه تختلفون وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فأعلم أن يريد الله أن يصيبه ببعض ذنوبهم وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يوقنون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تتخذوا الْيَهُودَ والنصارى أَوْلِيَاءَ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 قم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه اذله على المؤمنين اعزه على الكافرين يجاهدون في سبيل الله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 مَلَّا نَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَاهَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةُ وَالْخَنَازِيرُ وَعَبَدَ الطَّاغُوتُ أُولَاءَكَ شَرٌّ مَكَانُهُ وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ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 لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاثم واكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلوله ولت ايديهم ولعنوا بما قالوا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 ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم منهم امة مقتصده وكثير منهم ساء ما يعملون يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين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 إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وماواه النار وما للظالمين من انصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد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 قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ظلوا من قبل وأظلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل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 ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون لتجدن أشد الناس عذاوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا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 إن الله لا يحب المعتدين وقلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي انتم به مؤمنون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 يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون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 يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوُو عَدْلٍ هَذِيَ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أو كفارة طعام مساكين أو عذر ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتخم الله منه والله عزيز ذو انتقام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 تحبسونهما من بعد الصلاه فيقسمان بالله ان ارتبطم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربا فيقسمان بالله ان ارتبطم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربا ولا نكتم شهاده الله انا اذا لمن الاثمين ان عثر على انهما استحقا اثما فاخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الاوليان فيقسمان بالله فيقسمان بالله لشهادتنا احق من شهادتهما ومعتدينا ان اذا لمن الظالمين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 قالوا لا علم لنا انك انت علام الغيوب اذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك اذ ايدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب وَالْحِكْمَةَ والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني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 قالوا نريد أن ناكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين